واتقوا الله إن الله صبير بما تأمنون ولا تكونوا كالذين أستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة والفائزون لو أنزلنا اشيعت لا وتلك الامثال نضرب مال لعلهم يتذكروا الله والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار تكبر سبحان الله لا اله الا هو الله الخالق الباغي الصير له الاسماء الحسنى يسبح له